بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان مزلزله الساعه شيء عظيم يَوْمَ مَطَرُمٌ لَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أُطْعِمَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى لَا تَسْتَطِيعُ وَتَرَى مَا شَكَرَهُ بِسُكَّرٍ وَلَكِنَّهُ عَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ ومن الناس من يجابل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب الشعيد يا ايها الناس احذروا فتكونوا في ريب من الباث فاننا قلقنا من ترام فاننا قلقنا من ترام ثم لم سَخِينٌ ثُمَّ مِنْ عَلَقٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهَا مِنْ رُوحٍ مِنْ أَمْرِ رَبِّكَ وَجَعَلَهُ ذَكَرًا وَأُنْثَى وَعَدَدتَهُمْ أَزْوَاجًا كَثِيرَةً وَمَا يَغْلِبُونَ مِنْ دُعَاءِ إِلَّا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وان نخرج في الارحام ما شاء الى اجل من ثم نسمه نخرجه اسلا ثم لتبلوه اشدكم ومنكم من يتعفى ومنكم من يرد الى اغلب العمر لكي لا يعلم من بعد عينيه شيئا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 لِكَبِ اَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ فَإِنْ تَعْرِضْهُ لِيَظْهِرِ الْعَادِلَ سَبِيلَ اللَّهِ لَهُ فِضٌّ يَا قَضِيُّ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْخَلِيدِ ذلك بما قدمت يباك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف اِنْ اَصَابَهُ خَيْرٌ لَطَمَأَنَّ مَنْ ذَهِي وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ يَطْلِعُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ هَالِكَاً وَالْقِشْرَانَ الْمُذِيبِينَ يَدْعُونَ مَنْ دون الله ما لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَا فذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن قرب الهوى اقرب من نسى لرسله ولا بالشرع شيه إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ إِنَّ اللَّهَ يَسْعَى لِمَا يُرِيدُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ وَالَّذِينَ وَرَأَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَيَمْلُو لِبَسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ صُمَّا الْيَقْطَعُ ثُمَّ, ثم يَقْطَعُ فَيَوْمَئِذٍ هَلْ يُرْهِبُنَّ مَكِيدُهُ لَا يَغِيبُ وَكَذَلِكَ كُنَّا نُرِي هَٰؤُلَاءِ آيَاتِنَا فِي الذِّكْرِ وَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا الصَّالِحِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا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 وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ رَبُّكَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرُ الْحَقِّ عَلَى الظَّالِمِينَ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُقْرِنٍ إن الله يفعل ما يشاء هذا لقصنان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قضعت لهم ثياب من نار ليصب من فوق روسهم الحميم يَوْمَ يُنَادِيهِمْ لَا تَخَافُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَلَهُ الْقَوَامُ يَوْمَئِذٍ كُلُّ مَا أَرَادَهُ أَيْنَ يَخْرُجُونَ مِنْهَا مِنْ غَرَرٍ أعيدوا فيها ونوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار دنلك تجيني تحتها الانهار يحلوا نسيها من اشاع الرين لها ديون والنؤا قلذاتهم فيها حليم وَهُدُوا إِلَى الضَّلَالِ يَهْدُونَ لِقَوْمٍ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُ ذِي الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ أَنعَاكِفَ فِيهِ وَالْبَادَا وَمَن يُرِدْ رُشْدًا فِإِلَىٰ بَيْتِ الْحَرَمِ بِظُلْمٍ لَّن نُّطْعِمَهُ مِن عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ دَعَوْنَا لِلرَّحْمَنِ رَبِّكُمْ لَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُمْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ وطل البيت للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامرين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الألعاب اقول منها واقيم البائس الفقير ثم ينقض تفتم واليوفون ذرا ويقفون بالبيت العتيق ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّرْ شُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ قَيِّرُ لَهُ إِذًا رَّبِّهِ وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَمْوَالَ إِلَّا مَا يُصَلَّى عَلَيْهِ فَهَلْ تَنظُرُونَ إِلَى إِنسَانٍ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجَعَلَهُ قَوْلَ السُّورِ حنفاء الله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما قر من السماء فتقفه الطير أو تغي به الرير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك وميري وعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أورثيها منا فيهم لا أجل مسن ثم محلها إلى البيت العتيق وَقُلِ ٱللَّهُ رَبُّ هَٰذَا ٱلْمَشْهَدِ ٱلَّذِى نَحْنُ فِيهِ وَلَا نُشْرِكُ بِرَبِّهِ أَحَدًا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُهُ وَنَحْنُ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ أَسْلَمُوا ومشر المطبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابين على ما أقادهم والمقيم الصلاة قال رب قومي صلات عليهم ما رزقناهم يوثقون وارزق دنيا لكم ايشا لله تكون فيها قليل تذكروا الله عليها سواء فإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَسِدْهُنَّ مِنْهَا 40َ قَائِمًا وَالْمُحْتَجًّا كَذَلِكَ شَقَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك شصرها لكم لتكذروا الله على ما هداكم ومشر المحسنين إِنَّ اللَّهَ لَا يُكَافِئُ مَنْ يَعْمَلُ السُّوءَ إِلَّا بِالسُّوءِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ فَخُورٍ قُلْنَا لِلَّذِينَ يُنَازِعُونَ بِآيَاتِنَا لَا تُطِيعُونَهَا وَبَلِ الْعِزَّةُ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ لَشَرَعَهُ بِحَظٍّ لَّهُ ذِمَّتُ الصَّوَامِعِ وَبِيَأُ وَصَلاَتُ وَمَسَاجِدٍ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا اللَّهُ ಹೊರ ಸುರ إِنَّ اللَّهَ ತಿ ನವ الَّذِينَ إِنَّ جَعَلَهُ لِلأَرْضِ أَطْعَامُ الصَّلَاةِ وَآتَهُ الزَّكَاةَ مَعْرُوفٍ مَنْ حُرُوفٍ وَلَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كذَّبَ قَبْلَهُ الْقَوْمُ رُوحِيٌّ وَعَادٍ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَشَاعُونَا دَيْنًا وَتَزِدُ مُشَاءَ فَأَمْلَأْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ اَكَيفَ كَانَ مَكْنِيرٌ تَكَأَيْنَ قَوْمٌ يَتِمُّ أَهْلَتَ مَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَيَقْرِيَةٌ عَلَى شِهَا وَبِئْرٍ مُعَقَّلَ قُلِ الَّذِينَ عَقَلُوا تَفَكَّرُوا فَتَصِيرَ النَّسِيبَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّ تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعدلونك بالعذاب ولن يقلف الله وعده وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ إِنَّ لَا تَحُصُّونَ وَكَأَنَّهُ يَوْمٌ قَلِيلٌ أَمْ لَيْسَ الظَّالِمُونَ لَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ قُلْ مَا أَخَذَتْهَا وَإِلَى رَبِّي الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَأَنهَلَكُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مُغِيبِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا قال حاشته نذر رسول والكريم والذين شاوا في اياتنا معقدينا اولئك اصحاب الجحيم وما لَكَ مِنَ الرَّسُولِ وَلَا مَلِيكَ إِلَّا اللَّهِ ذَٰلِكَ مَنْ لَا أَرْقَ شَيْءٌ فِي يَدِهِ لَيْتَهُ ألقى الشيطان في أمنيته فينشق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان حتنة للذين في قلوبهم مرضوا والقاشية في قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وَمَا يَعْلَمُ مَا لَهُ إِلَّا اللَّهُ الْخَالِدُونَ لِرَبِّكَ سَيُؤْمِنُونَ بِهِ فَتُثْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ لِّلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الشاعة ضغطة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 لا يود خيره منهم وده فله يضرنا وان الله عليم الحليم ذلك ومن عاقب بالاسماء عوقب به ثم مذي على الهلاك قرن له الله نَظَّرَ اللَّهُ نَعُصُورُ غَفُور لِجَمِيعٍ نَظَّرَ اللَّهُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِير ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ وَالْعَظِيمُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الَمْ نَسْأَلْ عَنْ اللَّهِ أَن جَلَّ مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا أَن ستصبح الأرض مقبرة إن الله لفظ القدير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله شكر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمشق السماء وَيُغْنِي مِنَ السَّمَاءِ تَضَعُ عَلَى الأَرْضِ إِلَّا لِأَذْنٍ مِنْ اللَّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ الرَّحِيمِ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَنُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا لَهَا شَتَّانَ النَّاسِ كُلٌّ سَالِمٌ عَلَى بَكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعُ إِلَى رَبِّكَ إنك لعناه هم مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون الَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ سَهْلٌ وَيَحْمِلُ فُؤَادَكَ وَلَا يَحْمِلُ وقفر به سلطانا وما ليش لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آيات ما بينات ما تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يفتون بالذين يسلون عليهم آياتنا قل أفأنذركم بشر من ذلكم أنا رعدها الله الذين كفروا وبكس المصير يا آسف فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يطلقوا ذبابا ولو اجتمعونه وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يتنقذونه من ضعف الطب دارب والمقلوب ما القدر الله حق قدره ان الله على قوي العاليم اللهم اصفي من الملائكه رسله ومن سميع بصير يعلم ما بين عيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا ألها الذين آمنوا قعود اسجد واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجهه في الله حق جهاد باذن وجتباهم ما جعل عليهم تثبي من حرج ملة انيكم ابراهيم وَشَهِدَ النَّاسُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا يَقولُ الرَّسُولُ شَهِدَ عَلَيْكُمْ وَشَهِدَ عَلَى لِيَقولَ الرَّسُولُ شَهِدَ عَلَيْكُمْ وَكُونُوا شُهَدَاءَ أَعْلَمَ اعطوا الصلاه واعطوا الزكاه واحفظوا بالله هو مولانا فليحمل مولانا ويعلمنا نصي